Go ahead yeah. yeah. ما جت طمل بيجه وجه هيثم ضعيون هتريده ضاجه هيي هيي هيي يا نور عيون هتريده هي وجه يا لاله عايل مشيه يا ادنا من اهل العايل يا مشيه يا يا هلها dumo'a yehlа